وما ادراك ما هي نار حامية فهو في عيشة راضية وامنا من خفت موازينه فانها هاوية وما ادراك ما هي nem,